وجعل فيها سراجا الله الله الله وجعل فيها سراجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أي أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَذِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا أنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها ساءت مستطرة. وَلَمْ نُقْتِرُ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ما الله إلا بالحق ولا يزNON وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَمًا يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابُ القيامة ويخلج فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا اللَّهُ سَيُؤْتِي وَكَانَ الله غفورا رحيما متابا والذين لا يشهدون الظهور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآله سروا عليها صما وعويانا والذين يقول ما ما الغرفة كن اجزاءن الغرفه بما انظر ويقول قومنا فيها تحيه وسلاما خالدين